يخرج من بين الصلب والترائب إ ن ه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع و ا ل أ ر ض ذات الصدع إنه لقول فصل و م انهم هو بالهزل إ يكيدون كيدا و أ ك ي د كيدا فمهل الكافرين أ م ه ل ه م رويدا